وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلامٌ عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل من ثم سوءا في جهالته ثم تاب بعده وأصلح ثم تاب بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.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 ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على ذين من ربي وكذبت به ما عندي ما تستعجلون به إن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 وارمي وعنده مفاتيح الغيب لا يعلم غائلا الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب.